سلام على طيب سلامي على الحرام سلام على طيب سلامي على الحرام سلامي على من خصه الله بالكرم سلامي على من خصه الله بالكرم الله بالكرام سلامي على طيب سلامي على الحرام على طيب سلامي على الحرام سلام على من خصّه الله بالكرم سلام, سلام, سلام على من خصّه الله بالكرم سلامي على طيب سلام على الحرم على طيب سلامي على الحرم سلامي من خصّه الله بالكرم سلامي على خصّه الله بالكرم يا اهل يثرب دار ربيع فاهتفوا يا اهل يثرب دار ربيع فاهتفوا زهر وطير في الغصون يرفرفوا زهر وطير في الغصون يرفرفوا وملائك الرحمن اقبل عيدها وملائك الرحمن اقبل عيدها فالمصطفى المختار فيه ويشرف فالمصطفى المختار فيه ويشرف سلامي على طيب سلامي على الحرم سلامي على طيب سلامي على الحرم سلامي من خصه وما بالكرم سلامي خصه الله اهلا وسهلا يا قدوم المصطفى اهلا وسهلا يا قدوم المصطفى يوم اشع به الضياء ومكتف يوم اشع به والبدر ما بين الكواكب قد صفى والبدر بين الكواكب قد صفى يوم عظيم مشرق لا يوصف يوم عظيم مشرق لا يوصف حرام سلامي على طيب سلامي على الحرم سلامي على من خصه الله بالكرام سلامي على من خصه الله بالكرام سيروا إلى القبر الشريف وهللوا سيروا الى القبر الشريف وهللوا بمداد تبر يوم طاها سجلوا بمداد تبر يوم والقلب من دنس الخطايا فغسلو والقلب من دنس الخطايا في النور لا بالماء احد من ينظف في النور لا بالماء احد من ينظف على طيب سلام على طيب سلامي على, سلام على, طيب سلامي على سلام على من خصه وما بالكرام سلام على من خصه الله بالكرم نحو المقام تزاحموا وتقربوا نحو المقام تزاحموا وتقربوا فبجاهه دوما يلوذ المذنب فبجاهه دوما يلوذ المذنب بجوار احمد لا يخيب الطالب بجوار أحمد لا يخيب الطالب وبغير حاجته محال يصرف وبغير حاجته محال يصرف سلام على طيب سلامي على سلام على الحرام be salami al haram salami ala man khas soho uwa bil karam salami ala man جاءت لمولدك الشريف دلائله جاءت لمولدك الشريف دلائله وحباك ربك في المعالي شمائله وحباك ربك في المعالي شمائله يا من له كل المحامد تحمد يا كل المحامد تحمد والكون كاد من الضراعه يسجد والكون كدام من يد يسجد سلام على طيب سلام على الحرام سلام على طيب سلامي على الحرام سلامي على من الله بالكرم سلامي على من خصه الله بالكرام الدين يا خير العباد فديته اتينوا خير العباد فديته والحق بالغالي النفيس اشتريته والحق بالغالي النفيس اشتريته لا والذي في بطن مكه كتبيته لا والذي في بطن مكه تبيته كل المعاني عند ذكرك توقفوا كل المعاني عند ذكرك توقفوا سلام طيب سلامي على الحرم سلامي طيب سلامي على الحرم سلامي على من خصه الله بالكرم سلامي على من خصه الله بالكرم بكنار ابراهيم لازال فكنار ابراهيم زال سفيرها حتى غدت ضردا واخمد نورها حتى غدت ضردا واخمد نورها الناس يوم الحشر انت نصيرها الناس يوم الحشر انت نصيرها لك قربوا اعمالهم وتقربوا اعمالهم وتقربوا سلام على سلامي على الحرم سلام سلامي على طيب سلامي على الحرم سلامي على من خصه الله بالكرام سلامي على من خصه الله يا من تجلى للمعاني اكملى يا من تجلى للمعاني اكملى من نوره نور الكواكب اكملى من نوره نور الكواكب اكملى في مدحه المولى يقول مبجلا في مدحه يقول مبجلا يا ليت, يا ليت شعري أي قول الطفو سلام ليت شعري أي قول على طيب سلام على الحرام سلام على طيب من خصه الله بالكرم سلامي على الله بالكرم <سلامي, سلامي سلامي على طيبن سلامي على الحرام سلامي سلامي على الحرم. سلامي على من خصه الله سلامي على من الله بالكرم سلامي على من الله بالكرم سلامي على من الله بالكرم